حدثني على من من وقال إن الشياط كان له منهم فيها <تصفيق> من على في سبيل الله وكان أن Allahumma rabbi alaikum barik alaikum rabbi lahumu laa الا نحل الوالد لولده فله ان يعود فيه فقط اما الباقي فهو حرام تمام اذا نحل الوالد ولده شيئا له ان يعود فيه حتى وان اقبضه اياه دون الوالد فلا يحل لاحد وهب شيئا لاخيه ثم اراد العوده فيه قال كالكلب يقيء ثم يعود في خيبه وفيه قال لا تشتره وان اعطاه كه اياه بدرهم وهذا يجوز للمالك ان يبيع ملكه بما شاء وكيف شاء وباي ثمن اراد وفيه دليل على ان مقدار الربح, مقدار الربح لا اصل له في الشرع انما الامر سائغ جائز اذا تراضى الطرفان ولكن المشتري دائما يريد الربح لنفسه اذا فعليه أن يتجول وينظر قبل الشراء. نجده ما يدخل في السوق يلقى هذي بدينار يشترها. يوصل آخر السوق القه بميتين. آه غشني ده. من غش؟ شنيه غش؟ غش؟ قال لك عينيك فيك شهدا الله اللي اكتسبه بها ذي. <تصفيق> إذا ندخل للسوق ودور وشوف الأسواق وثبتو بعدين خود اللي يصلح لك والأرفق لك. شتقول هذا ده اللي يبيع فيه بدينار وهم دي. لا يبيع بدينار ولا بعشر قال لك اشري هو قال لك تمام إلا ابن الحاج يعني في المدخل ذكر مسألة تلك تلك الصورة في بحث الثلث من الربح ليس فيه أصل بيعوا كما يظهر لكم وانتم كي تشريوا. ما تشريوش بسرعة ثبت دور في السوق هو عارف اللي يصلح تمام هذا لا من الغش ولا من الربا ولا من أي وجه تمام بيع وربح نعم نمتحل عينيك نعم ما تجب عليه في ويذكر أن هذا الفرس كان لرسول الله عليه الصلاة والسلام أهداه لعمر وعمر حمل عليه في سبيل الله حمل عليه يعني تصدق به لرجل أراد الغزو وأراد القتال وما كان له شيء يركبه فاعطاه عمر ها. لأنهم عبيد كل من لان المدبر والمكاتب هو عبد ما بقي عليه درهم والمدبر لا يعطق إلا بعد موت صاحبه فلذلك سمي مدبرا يعتق عن دبر تمام فهو باق تمام على رقته فيخرج عليه زكاة الفتر المدبر العبد يبدأ عنده عبد قل كيانا الموت انت حر تمام نارت لي موت مولاه هو يعتق مباشرة فهذا هو المدبر والمكاتب هو العبد الذي يكاتب سيده على مبلغ من المال يجي للسيد امتاعه يقول له فمتني تلقاه تاجر العبد الذي وماذون له في التجارة ويكسب مليئ فيقول له يا سيد فمتني اللي هو يعني يملك يقول له كي نعطيك فمتني ثلاثة دينار آخر العام فمتني أعتق فمثلا يعجب العرض هالسيده خلص يعمل معها العقد الذي ويبدا يخلص فيه بالأنجم أو يعني برأس الشهري تمام أو مع غرة الشهر أو وسطه يعطي كل شهر حتى يوصل 3.000 دينار نهارة اليوصل 3.000 دينار على المبلغ اللي هما تفهموا عليه يُعتق تمام؟ فهذا العبد يحب الحرية متاعه فيطلبها بأي وجه كان فيطلبها بالفلوس على خطر السيد يعني إغراء هذي يكون بالفلوس هو ميحبش السيد فيوالي يعرض عليه لفلوس فماش مالي السيد نعم وهذا يصير مع يعني العبيد اللي عندهم تجارة كبيرة يكسب أما العبد الزوالي ما عندوش فلوس يبقى إلا إذا شاء سيده ان يعتقه ها كما, فيه؟ كما, فيه. كما فيه. نعم أن يزكي عنه من كان فلا عنه ما على كما ذلك الله صلى الله عليه وسلم على الناس على كل المسلمين نعم وهذه الزيادة هي التي قيدها مالك تمام في بحث زكاة الفطر الا تكون إلا للمسلمين تمام لا يكون إخراج زكاة الفطر إلا على الرقيق المسلمين دون أهل الكتاب، بخلاف أهل العراق فإنهم يرونها بإلزيادة، تمام. فلذلك يعني يجوزون إخراج زكاة الفطر على عبيدي سواء كانوا يهودا أو نصارى أو مسلمين، تمام. لأنه مطلق وهذا هو مقيد، والأخذ بالزيادة هو الأصوب في الحكم، تمام. وهذه الزيادة ما تفرد بها مالك ما ذكرناه في بحث الأفراد والزيادات. إنما وافقه عليها أكثر من 13 واحد رواوها إذن صارت متوترة هذه. إيه. أنت. لا مكينة زهيدة فتح. ولا الله على الناس من على كل حر أو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 وهذه هي السنة أغنياء فقراء خرجوا هذه الأجناس تمام ولا يجزئوا عندنا المال كما هو المفتى به في هذه البلد تلتاشر مئة وأربعتاش كالمفتى ما يخرج كان في الظلمة أربعتاش المئة غد رمضان غدوه العيد فانت هذك هو اللي بقى يفتي فيهم نعيش في نوازل ونعيش في مشاكل فانت ما تراه كان في زكاه المفروضه او في زكاه الفطر او في هلال رمضان عيب عيب ما هذا دور المفتي ما كانش هذا دور المفتي مفتي مجمد هذا يسمي مفتي مجمد نعم ده هو فاحسن حاجه يخرج القمح في الزمان هذا او كفم الشرب وفم المقارن ثم اثنين ثم فم الكسكس او كيخرج منه ذوك نعم لا لا لا. آه زبدة زب زبدة زبد الجوتجبن هذا هو الأقط تمام الأرز في فرع المسألة وليس في أصلها شوفوا النص ما تلقاوش فيه فالافضل أن نلتزم هذا النص بما ذكر من الأجناس موجود عندنا تمر موجود عندنا عن الحليب ومشتقاته هي الأجبان وما شابه عنا الشعير عند كل شيء الحمد لله، أن خرجوا من هذا الزبيب. لما قول الزبيب وتمر غلين، فخرجوا يعني من قمها أرفق. نعم. إيه إيه نعم إيه نعم. حملوه على ذلك. نعم. ومنهم من حمله على الشعير. لمتون أخرى جاء فيها فاثني. في ان البر نصف صاع، تمام؟ نعم. فجعلوا صاعا من طعام على الشاي. اهي. اهي كم؟ <تصفيق> Nie yeah. هذا لا يصوم إلا من أجمع الصيام قبل الفجر ورأى أن ذلك مجزء في أول ليلة إذا نوى جميع رمضان والنص بكل صراحة ليس كبارك في كل ليلة لابد من استحضار النية مع الصغور كل ليلة أما الصع من الطعام في الدقيق عفوا وليس في الشاعر في الدقيق في الدقيق أي كم؟ يعني شوف النص يصوم يصومه إذا النجمة قبل الفجر تمام ورمضان ثلاثون يوما بلا ياليهن ثلاثين فجر كيف يز في أول يوم أن يجعلها نية للثلاثين تمام فهذا رأيه ولكن نرى أن السنة ليست كذلك نعم هذا هذا هذا ذلك المجمل وهذا المفصل علينا ان نجمع النصوص ان نفرد فتضعف الفتوى عند الافراد فلا بد من الجمع كي تصوب الفتوى نعم <تصفيق> قال <سؤال> النبي صلى الله عليه وسلم قال العمر بن الرحمن عمرو بن الخطاب عمرو بن الخطاب قال ما عرفنا كانا سويا المدينه يوم في في الصلاه الذي عن الليل بن عبد الرحمن بن عمرو بن الفارسي الذين رجل في يا رسول الله من مستقر دوله لا ولي زي ما قال ولا زي ما زعموا انهم يقولوا سياده السياسه لا تويت وقال به انت على صلى ما Słowo Allah'a jest i przedstawienie ramadana jest. Każda z nich ma swoje właściwe dni. Każda z nich ma swoje dni. Każda z nich يحب رسولنا ما شاء فغادرا في <تصفيق> القوم سبعه وقال والله ان اتقوا واني انا معكم بجهودي قال الله عليه قال امس من يومين لقد ان ان القدر يشكر ذكر مجموعه من اقوال الصحابه في من اباح وفي من شدد ثم اخذ بالاحوط وعلى ذلك فتواه الا حدثني عن الله الناس قال ما الله حين رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس قال حميد الطويل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم حميد هذا الطويل يروي مرة عن أنس ومرة عن ثابت عن أنس. واختلت له الأخبار فأسقط ثابتا في الجملة تمام فكان يروي مباشرة عن انس نعم وهو ثقه وذي جي خال حماد بن سلمة نعم. ya amil namu mishar khodini amil khodini amil wal walasati walasara wal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 في <تصفيق> الشركه الثالثه الذي وقسم عبد الله منهم السلام <سؤال> حدثني عن ورحمة بن محمد الله بن عبد الله <سؤال> بن محمد بن عبد الله بن محمد الله بن محمد بن عبد الله الله عليه وسلم بن الله بن محمد بن الله بن محمد بن عبد są one, a nie ruszą. Jako sami, ufytuję, a chcę. Ale a nie, a nie, a nie, a nie, a nie, a nie, a nie, a a nie, a nie, a nie, Nie ma żadnego związku z tym, nie nie في الصف والفطر احب الينا والفطر في السفر يحب الينا من الصيام لا. اخذا برخصة الله عز وجل لا. القيب. قال ابو مالك رمضان قال يحيى سيدنا مالك من ايام الأخر. المهم ايام الأخر يقضي فيها من مرض كان او من سفر بعده من ايام ونجم عليه قضاء ومكان قالوا واحداني عن مارك ومحادي من قاس الملكي أنا وقد كنت كنت عن مجالي موضوع فجاء من ومن يفتعوها قال حمال عن يفتعوها ومن لا يفتعوها في من الكار في قال لك قال مارك وأحب رأي ومن ثم الله كان <تصفيق> و... وال... من والاستشهاد بالمنسوخ من القران ليس حجه انما هو اعتبار فقط لا يحتج به فالمنسوخ حرام ان يحتج به لانه مل أنه ملغي تمام نعم كما فعل في قوله تعالى وعلى الذين يتقونه في جيت طعام مساكين فمن تطوع خير فابو خير الله وأن تصوم خير لك من صوخ لا يحل الاحتجاج بها لا يحل يعني في مسألة الإفطار أم الصوم خير في السفر لا يحل الاحتجاج بهذه الآيات فصحابة ذكر ذكر آل الأثر منهم من أفطر منهم من الصوم من من تمام ثم اختلفوا في الأفضل أيهم أفضل الفطر أم الصوم ثم فرقوا بين القوي والضعيف من كان ضعيفا فليفتروا من كان قويا فالصوم له أولى تمام ليس دليلا للآية بل هو دليل يعني لاختلاف الصحابة في فعلهم في السفر وليس استشهاد بالآية لا تذكرونها يعني من ذكرها فهو ضعيف العلمي بكل صراحة نعم ومالك لما ذكر هذا الخلاف ما, ما, ما, ما ذكر الآية لبعد جاءوا ذكروا الآية تمام لكن مالك إنسان فانت فذكر أفعال تمام؟ لكي يقوي هذه المسألة أن الأمر يعني سائغ بين من أفطر وبين من صام نعم قال <تسكت> في <تسكت> لا أقبل تفسيراً تقديماً آخره، إذا ذهبت أنا على من عليه عودي <تص> <interrupted> <forgive> <irgendwann laughs> ليش ما عليه قضاء اليوم الذي أسلم فيه <تصفيق> فقال ليس عليه قضاء موضوعنا ما يسعني في <تصفيق> السيامة من المستقبل يقضي اليوم الذي أسلم في ذلك عليه على وعليه مذهب مالك وابي حنيفه يفتون بهذا ان صيام النافله اذا فطر فيه المرء يقضي يوما ما كانه وهذا الحديث رواه جعفر بن برقان عن عروة عن عائشة ووصله وأهل العلم يعني اختلفوا في هذا الوصل تمام فأكثرهم على الإرسال وهو الصواب رواه جعفر بن برقان عن الزهر عن عروه عن عائشه موصولا في غير هذا الموضع والتصويب هو المرسل والله اعلم اهل العلم لما ذكروا يعني هذه الاسانيد صوبوا هذا ما رواه مالك فالمرسل اصح تمام وكذلك يعني روي من وجه اخر رواه شريح بن حيوه عن ابن هاد عن زميل مولاء عروة عن عروة عن عائشة وهذا كذلك يعني لا يقوى على ما ذكرناه وما خرجه مالك في الموطأ فالمرسل هو الصواب قال طبع الهيئة لما أصدر من عود المغادر كعامل الفتي وداوى عليه الخضار الصباح ونفره من هو هو فتاعة من في ونفره الحب سنو مما قال في جهل من الأعمال صباحة والصيام هذا من الاعمال الصباحة التي تطوع بها الناس فيخطأه حتى يدمه على جماته إذا كبر المصرف حتى يشعر أكتاني وإذا صمره وإذا يفتح حتى O no. ile dał nam prawdę, nie zgadza, a gdybyśmy nie nie نعم ما, ما جاء فيه النصف فاتممناه وما جاء فيه الخيار تخيرنا فبحث صيام النافله في جاءت فيه الاحاديث جاء وذكر اهل العلم ان الصائم امر نفسه ان شاء صام شاء افطر وبهذا يفتون أما الحج وغيره فعلينا اتمامه وان كان نافلة يعني في حقه أو كان عمرة تمام فعليه ان يتم ليس له أن يقطع هذا فعل الجهل هذا في هو يمع الله الله هو أكبر الله السعر وين ماشي؟ شكون أفتاك قال لك سلم اللي قال لك لا ما تسلمش هبتي دي ويدخل ويمشي صلي خفف وصلي وأتمن ثم التحق بالصف أخطاء هذه أخطاء فقهية بكل صراحة ويفتون فانت إذا أقيمت صلاة فلا صلاة إلى المكتوبة أذاك إذا شرِع في الإقامة ثم دخل فلا صلاة إلى المكتوب أنت تسلق بل ما تقامت صلاتي فالح أسمع النص مليح فانت افهم النص اذا فلا تقطعوا الصلاة من دخل في نافلة فليخف تمام وهذا مذهب الأربعة والسلف الأول أما هذول ما يعنيش ضد أفتى بهذا نجيبته شيء غير لا يقطع يخفف وبعدين يلحق بالصف اللي يخلط على تكبيره الحرام لولا فانت ما جاب بيه بكري شو بده يعمل هالخلطة هذه الكل نعم كان <تصفيق> do jutra tutaj mamy materiał بأس بتأخيره فلا بأس والأول أن يعزم أمره وأن يأتي بالقضاء لأنه ذمة لابد من استفائها ومن أخر فلا بأس. ما ببي الواحد يلم روحه أصلًا حوالنا نحن المتعبة فهمتني غد وغد وما يعمل شيء ماذا به يعني يعزم الأمر لا يتراخى في أداء الحقوق. فعيشة كانت أخيره لحاجتها لحاجة النبي صلى الله عليه وسلم لها تمام وكانت صغيرة السن وكان النبي عليه الصلاة والسلام لأنه يحبه حبا شديدا فلربما لهذا الأمر كانت توخ وتعرفوا شعبان أن النبي عليه الصلاة والسلام منه الصيام يعني فيبعد عن ساب فتلقى الفرصة باش تقضي فمنع ليش أيوة. لأن هذا شهر, شهر شهر نبي عليه الصلاة والسلام أنه يعني كان يصومه تمام كان يصومه كثيرا تمام ويصوم اغلبه نعم يعني تقريبا هذه ألفاظ ما كلها متقاربة الأمر الذي عندنا وأدركت أهل العلم والعمل عليه والسنة التي عندنا التي لا خلاف فيها كلها متقاربة تمام يعني مثلا فرق ايه ولا يراد منه جمع أهل المدينة تمام إنما هو الأغلب من الفتوى مش إجماع تمام مش كل إجماع ذلك. إنما الغالب من الفتوى هو به وما اختاره مالك في خلاف أهل المدينة مش نفهموا يعني العبارات هذه أي. سي عن عمر الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم جنه ستر ومانع من الاثام ويقاء احنا ملاهبلو كان في الصيام في هالبلاد هذه. تشوف العرك كان في الصيام تشوف الاسواق الكلها سبان وشتم وعرك كان في الصيام في عود العكس لنا المشاكل مره كارت بربا اخر كار خمسة ونصف زوز عارك قدام باب الحافل سكر عليهم فمتيم ولكار البيب وخليهم قاعدوا يضربوا وينذن عليهم النظر وقاعدوا زوزوا في المحط وأنا زادة وخرت علي الكار ونغذر لهم بعيني يعني تبردها بعيدة اختصموا وقاعدوا كيف وبعدين مشرو القهوة وشعلوا سواجر وهبتوا زوز قاعدوا وأنا نغذر لهم فم. شي غريب والله الله ينام قولك رمضان الشيطان ما يكلش معاهم الخبز برشا منهم فواط شواط أفعال افعالهم افعال شياطين فهمتي الغش في رمضان القمار في رمضان اللعراء في رمضان الاعلام يهيج فهمتي بالتبرج والسفور في رمضان كل شيء يولي فهمتني اكثر من قبل هذوم الشياطين اللي ما زالوا ما والله لازم صوفي ضد الشياطين وضمه تسيبوا فهمتني بتعالم فنتو فوحش انت يعني لو لو ما صفدت الشياطين لا أكثر اكثر ما لو ماشي انت فهمتني فالحديث تفتح فيها اه ابواب الجنه وتغلق فيه يعني ابواب النار فنت وتصفد فيها الشياطين وهو يعملوها كيف فخليك ما تصفدتش يا ما اكثر هناك نعمل اكثر هناك تعال الحديث يعني يعني يعني جانب هؤلاء Słaba jest siła, ale jestem chwały. Właściwie, أثبت ما في هذا المتن هذا أثبت شيء في هذا المتن والزيادات كلها مختلف فيها وكثير منها معلول فهذا أثبت شيء في هذا الحديث ينتهي لهنا صحته وأما الزيادات التي جاءت فهي يعني من مرويات يعني من تكلم فيهم يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر كل هذا مختلف فيه واتاكم شهر خير الشهور فهذه تكلم فيها أهل العلم هذا أثبت شيء عنه في هذا النزق. قالوا حدثني ذلك في رمضان في ثم كرهه الشافعي بعدهم، وعليه يعني المذهب يكرهون ذلك بعد الزوال لأن الخلوف يعني تكون راحته بعد الزوال. إيه نعم ولكن الصحيح جائز ان شاء الله يعني له فالخلوف يبقى اعمالنا يبقى مم. يبقى بسم الله الرحمن الرحيم هنا أن نصوب أن المتونة التي جاءت في مسألة النهي وغيرها يعني ما كانت مروية في المدينة أو أنها مروية في أمصار أخر ولكن مالك ما رضيها كحديث سيام الست من شوغال فكان نصام الدهر فهذا يعني يرويه اهل العراق فهمت؟ ومالك نعلم مذهبه من هؤلاء، تمام. وأما الثاني هو حديث الجمعة يعني فمالك ترك كثيرا من مرويات الزهر الموصولة، يعني قال خبيت من يصنادق فهمت من مرويات الزهر، يعني كان خرجها وصار مصنادق هذا فهمت يعني. يعني أنه طرح الكثير واختار ما صوبه وما رأه، تمام. إذن فتلك الدعوة حديث مخلط شو ما عيب علينا نقول هذا فهمت. يعني من عاد إلى التاريخ والتراجم يعرف فهمتي ان هؤلاء حصلوا حديثا كثيرا تمام هذوما 30 و40 اسنا حصلوا الحديث يعني هذا الموطا فرز كما يقوله فهمتي فأنت... انتخاب نعم ولكن حديث أهل العراق ذا يعني من صام ست من شوال انصرم الله نض الله ست من شوال فهذا من مرويات أهل العراق ومالك كان بعيدا فهمت عن تلك الروايات فهمت فأنت... ولكن الحديث صحيح نعم فما ليكون تحرى وهذا فضل وليس يعني في حكم واجب تمام؟ تطوع هذا ما نخافوش يعني <تصفيق> <دا بيه تصفيق> القصة هذه بعيدة الله أعلم إيه. إيه. أيه نعم يعني شوفوا قال إنه لم يرى أحد من العلم الفقه يصومها ولم يبلغني ذلك عن أحد من السلم يعني فكان حازما في هذا الباب عليك يغضب داد وذير من اعتكاف جيب هنال الوحده جيب هن لأنه هذا يعني لا يروى من هذه المدينة قط الحديث هذا مش موجود أبدا وحتى مروياته يعني عن الشامين والعراقيين اللي تتعدى من الزهري فنختر الزهري شام يرى في عداليه ليس مدني يرى ليفهم ليه إنه أكثر يعني فهمت إقامة واستيطانه بالشام وليس بالمدينة مالك حصله فهمت وربحه في المدينة أو مكة فهم في بعض المواسم أما الزهر اللي يفهم تاريخه تاريخه شامي فهم اثنين ولذلك يصوب يعني مروياته للشام فهم عليه أكثر هذا اللي ما نختار وإن كان أهل العلم يعني لما كانت مالك قالوا أثبت واحد في الزهر هو بعدين جيه عبيد الله بن عمر فهمت لكن يقول أهل الشام أكثر وعنه أكثر من غيره ربما هؤلاء أثبت وأتقن ولكن مو مش مكثرين عليه تمام؟ إيه كان له بس عليه برشة الزهري سواني فهمتني وعقارات ديما فهمتي يوكل ويشرب لي فهمتي قيد فلس لي نمشال ما فهمتي احد ملوك فهمتي بني اميه قال له أعطيني طرف فلوس فهمت باش نعاود نبني بها روحي فهمت فقال له مشيت تعاود تبدا تصرف وتبدأ توكل توكل وما تخليش الروح هكا تو قال له فهمت لا يلدغ المؤمن من الجحري مرتين عاود اخذ الفلوس عاود فلس مره ما يشد جروح ومات وعليه ديون ورثات ولاده خلصوا فات الديون هذيك خمسه طبعا يعني كان ينفق في سبر الخير ما يشدش ما يشدش انفق مئات الآلاف من الدراهم إن شاء الله في ميزان حسناته مع هذا التقصير يعني مش مشكله بيقول لك عندي ولادي لباس عليهم طريق خلص يمكن نتصور أنا هيك يعني اتك عليهم فهمت اي هذاك Chciałem powiedzieć, تحت سقف غير سقف المسجد تمام فهذا كله كثير منهم يعني كثير منه راي واجتهاد بكل صراحة طبعا. الاعتكاف والتقليل من الحركة والذهاب والإياب والاختلاط والكلام الذي ليس منه خير فبه يعني هو مليون يعني تقول اعتكاف يلزم تعمل ده وتلقاه ما فماش فهمش اعتكاف الشباب يدخل الجامع شيخ يلعب فهمتني في الاعتكاف ما هوش هذا الاعتكاف روا الاعتكاف ذكر و قراءة و تلاوة و شدان بلاستيك ولما كانت تضرب تلك الأخبية يعني في مسجد رسول الله عليه الصلاة بش يعتزلوا يشد بلاستيو يرك، هذا المعتكف يتراني و الأخر شادد اللوحة فانت عامل بارفيكس و الأخر يبوكسي لوتا شنو قال شنو هاي أنا معتكف دي برش الداركم خير انت فانتنو هذا ريناها احنا بكل صراحة وخبرونا، واللي يلعب جو فيديو كل واحد ولي ريق دن كامل فهمتني؟ تقول عليهم بنج فهمتني؟ في اللي نعاش فهمتني؟ قوم صلي صلي عاود يرجو قوم صلي عاود يرجو يعديها كي كفهمتني؟ شو هذا؟ توه عطيك؟ وتقه من حلقة الخلق فهمتني؟ شد بلاست كوريز فهمتني؟ وإلا فسدتوا علينا أنتم يعني هذا الهدي فهمتني؟ هذا السنت مش معقول مش معقول مش معقول. والآخر يحب يصلي في جوسته، والآخر يحب يصلي تحت درشنه، ويجي يقول لك يا شيخ خذي من المسجد ولا مش من المسجد. تصلي في الجامعة أنت عليهش ماشي طالع الغادي الرجوبة وين ماشي فهمتني؟ يصلي جامعة كاملة ولا عريض مكيفات تخدم كل شيء لبس هو يحب يصلي غادي فهمتني؟ رغبان وين ماشي فهمتني؟ شد, ل... شد الجامعة متعة فهمتني؟ هيا ايه يا الرهبان يحبك التركين غادي في الظلمة ويحتي مش معقول شد ابقى في الجامع صلي شد البلاثة كريف قال مالك في له في كان يجب في المساجد لا يجمع فيها ale nie wiem, سمعت من الليلة المغرب غسلت على المغرب هو ليل هو ليل على الفجر أوه. هو ليل أوه.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 إذن فهو <تصفيق> قربة وطاعة للعزيز واللي ما يعتكد في المرض يعني احنا في الاخر علاش هذا مو بشي يعتزل فهمت الدنيا مش يبعد على عائلته شوي ويتفرغ وتنقص مك المشاكل شري لي خود لنقص ولادك اولادك عامل لهم كذا ويبعد هو ويبي هو يتفرغ للعيب مش يمشي يلعب في الجامعة و يمشي يتدرب في الجامعة يتدرب في الجبل فهمت؟ يتدرب في البحر برا يتدرب في قاعة زي هذا أعمالي يعني لا تليق بكل صراحة عيب عيب عيب هذا عيب اتمنى لابو ما يزنج الاعتكاف وغلابه ولا حدث اليحناك وهذا المذهب عليه وعليه الفتوى في المذهب والصحيح بخلافه ان الاعتكاف جائز بلا صيام تمام هم قرنوه بالصوم وهو ليس ليس بصحيح فالنبي عليه الصلاه والسلام اعتكف تلك العشر الايام انت من من شوال فكانت العشر الأول منهم يوم الفطر تمام الصوم من الصيام <تصفيق> لا بقرش ما لديك في دارك، فلا أحداً نجي عن زوجني لا أي إلى بيتي هذا، ثم لا يرجع يعني إلى بيته حتى يشهد العيد مع المسلمين. وأنا نبهت على بعض الشباب مرة في يعني. أحد البواسم أخبرتم أنهم إذا أتموا العشر العشر الأخيرة من أيام رمضان أنهم لا يعودون إلى بيوتهم وكثير منهم عاد إلى بيت واضح جدا. تيتي كملت تعمل عشر أيام فليخرج مباشرة إلى صلاة العيد ثم يعود إلى بيته إذا أرادوا الهدية كاملا. تمام يعني أتوب بما من السنن وخالفوا في الأخير نعم. تلهم كملوا ما تروحوش إذا تحبوا تأتون بالسنة على وجهها لا. طيب من هنا بدأ يحيى يروي عن زياد وليس عن مالك لأن هذه الأبواب فهمتني أبواب الاعتكاف شك فيها يحيى هل سابعها من مالك الأملاء فروها عن زياد لأنه يحيى بن يحيى قبل أن يخرج إلى مالك سمع الموطأ من رواية زياد بن عبد الرحمن بن شباطون القرطبي طبعا. ثم ارتحل إلى مالك فلما عاد وأراد الرواية شك في هذه الأبواب هل سمعها من مالك أم لا فرجع على رواها في اللولاني لولاني الشيخ لولاني وذلك هنا بشي يبدأ يروي عن زياد وبعدين يرجع في على المالك اي شوفوا شوفوا شوفوا الورع والحيطة شوفوا الرواية ووصول الرواية والتثبت مش كيفنا نحن اليوم يسمع حكاية ليثبت حشي يعودها ثبت ثبت ورز نعم وهذا كان يحيى يعني من صدقه وورعه وإن لم يكن من فرسان أهل الحديث في يحيى بن يحيى ليس هو كثير تمام يعني فرحلته في الحديث تقريبا يعني الرحلة الكبرى كانت لبالك ولقي صفيان بن عيينة ولقي الليث بن سعد وسمع من الثوري ولقي وكيعا فسمع منه وسمع من ابن وهم ولكن لم يكثر عنهم يعني أخذ بعض المرويات التي تقوي المذهب ثم عاد ف مع هذا شوفوا المكانة وشوفوا يعني الموطه الآن اللي يروى في العالم تقريبا هي روايته يعني أشهرها وأضبطها والتي عول عليها بن عبد البر في شرحه هذه ثم يذكر الخلف وربما خطروا يعني من نفس البلاد زد فهمتني لكن رجل صالح عن هذه الرحلة أفادته كثيرا ورفعت قدره لأنه صدق في تلك الرحلة وكان يعني يفتي فهمتني مع الورع والحيطة والديانة يقولوا أنه يعني قرطبة يعني ما واحد كما يحي بن يحي بعد عيس بن دينار يقول خرج يحي بن يحي فهو الإمام المبجل وإليه انتهت رئاسة القضاء والفتوى بمسجد قرطبة اللي هو توى متحف هذاك تشوفوا فيه وبعد هو ما مات صار بقيه بن مخلد الإمام صاحب الرحلة صار هو إمام جامع قرطبة أو هو المفتي بجامع قرطبة فالنسى ذو ما القاضي مش بالضرورة يكثر من الروي ولكن عمل الحاجة كان فيها صادق نعم كم قال حدثني يحيى عن زياد عمالك أنا وعباب أهل العلمي لفتكف العشرة من وغربان لا يرجعون إلى أهليهم حتى يشعروا يفتنوا الناس قال يحيى قال زياد قال عمالك ودعني جارك عن أهل الضرب الذين وهذا وقال أحبوا ما سناقوا إليه في ذلك باب قضاء الأفريكاة ولكن حدا ان يكون هناك عزيز عملاء عليك ان تكون هناك عزيز عملاء عليك ان تكون هناك عزيز عملاء عليك ان ان تكون هناك عزيز عملاء عليك ani, ani, ha? الصفحة الدين كمنشى <تصفيق> عن <تصفيق> عبد عن رضي عنها الله صلى تقولون بهن هك جيبة خطر استفهام واستنكار بهنا هذا الكل جبتوا التقوى وجيتهم الكل غيره فهمتني فأنت مرتوا لولا عاملت خبادة أخرى ما مش خرجين الغيرة خرجتهم قال ف... ف... هذا الكل تقوى نعم نعم ثم اعتكف في شوال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هيا البرة تقولون بهم ثم حتى اعتكف من من قال قال المسجد الخباء هو كل خيمة صغيرة عليكم الخباء يومين ثم مرد أن من من صح لا يجب ذلك عليه وفي أي شهر نعتكف ذلك من قلم صح صلى الله عليه وسلم <تص> Dzień yeah. مذهبنا مذهب ما يوسف أقرأوا قرروا ماذا تعرفوا اليسر امتياكم فهمت تشوفوا مالك وجوب اليسر نعم يعني تصور أنت اليوم واحد يموت به هو في معتكف وما يخرج تفذيح هذاي فهمت عاق والدي والجن عليه حرام وراح فيها فهمت يخرج من المل فهمت ومالك يقول ما يخرج ما يخرج نعم يا ميجا حنا دكتور برايح قد أزياء قرنة قرنة سليكة حماة كفريكة حمدي كمان يطلع الناس تمام لما على المعتكف ما يحرم عليه الا لمن من مالك مرة واحد محجم مالك كان يعني لا يرى الجز تمام يأخذ فقط الاطار حبس قد ليش اجى قفل في الوقت يحوز الحبس على ليش يعني من صلامته في مسألتهم الجز والشوارب كان يرى القصة فقط تمام والتحفيه. يعني كان صارم في السنة بما يراه حقا كان صارم سأله حماد بن سلم في موسم من وسم الحج وهو واقف مالك لا يرى الفتوى وهو قائم معروف هذا في المدينة قال ما يجيزون هارين هارين هارين هارين فأم وكانوا صغار طبعا حماد وغيره يعني اصغر منه في السن <تصفيق> العقدي فلذاس فالنهي والمنع هو الوطء وليس العقد عن ذلك نزلنا مع زيادة. عند الباب قالوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حرم الذي في العشر على أساس ك... لما بذيب زيادة على أساس كله مقدر لا زيدوا بشتذكروا تتذكروا حتى نولي يعني شادين رواحنا مليح باش نفهموا حطوه إذا ما عندوش يكتب شيء يتذكر هو نفسه صاحب... صاحب الرواية يعني وضعه تمام فانتو ما أربعة طوى الثالثة الذي ليس له إسناد ولا أصل يعول عليه نعم قال زياد المزيد يقول قد أخذ منه ندخل بكرة في الحج